ضلّق حتى إذا جاء أهل قريتي نستضعما أهلها فبوا أي ضيفهما فوجد فيها جدارا يريد أيّا قرّ فقام. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سنبئك بتأوين ما لم تستضى عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان ورا هم ملك يأخذ كل سفينة غصباً، وأما الغلام فكان أبوه من أي فخشنا أيه قهما طيان وكفراء فأودنا أيه ذنهما ربهما خيرا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 وأتيناهم من كل شيء سببا فاتبع سببان حتى إذا بلغ مر ب الشمس وجدها تروب في عين حنيته ووجد عندها قوم قلنا يا ذا القرنين إما وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فتو فنعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً لِلْحُشْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُشْرَى ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَابًا حَتَّى ما بلغ مطلع الشمس وجدها تضلع على قوم لن نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه خبرى ثم أتبع سببا حتى بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قبلا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على؟ تجعل بيننا وبينهم سدى قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردنا آتوني جبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قدرا أما استاعوا أن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 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعضهم فانفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عروا الذين كانت أعينهم في غضائن عن بكر، وكانوا لا يستطيعون سماع. أفحسب الذين كفروا؟ أي يتخذوا عبادي من دوني أو إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزولا قل هل ننبيكم بالأخسرين أعمالا الذين طل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحفظت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورشني هجبا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الأمس نزلا خالدين فيها لا يبون عنها حملا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئناك مثله مدادا قل إن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 ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى فه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خَفَتُ الْمَوَارِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ مَرَاتِي عَاقِراً فَهَبْ لِي مِنَ الْمَدْكَوْلِيَ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِن آلِ عَقْوبَ وَجَعَلُوهُ رَقِيَّ رَضِيَّ يا زكريا إنا نبشرك بهلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل تميا قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا قد بلغت من الكبر عثيان قال كذلك قال ربك علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا قال رب جعلي آية قال آيتك ألا تكلمني سفنا فليال سوية فخرج على قومه من المحراب فوحي إليهم أن سبحوا بكرة رعشية يا يحيى خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وذكا وكان تقيا وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وسلام علي يوم مولد ويوم يموج ويوم يبعث حيا واذكروا في الكتاب مريم إذ انتبهت من أهليا مكانا شرقيا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 قال ربك وعلي هين ولنجعله آية من الناس ورحمة منا وكان أمرا مقصيا فحملته فانتبذت به مكانا خار إلى جلع النظلة قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل وكن تحتك سريا ورزقي إليك بجميع النخل التي عليك قطبا جني